وَأَلَّا لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَدِنُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَثْرَبَ بِعِبَادِهِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُسْتَبْعَدُونَ وترك البحر رهوا انهم جند مغرفون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين عِبْدٌ مَا خَلَقْنَاهُمَا إلَّا بالحق ولكن وَلَكِنْ لا لَا يَعْلَمُونَ